وَجَعَلْنَا مِن دُونِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَضَرِبَ لَهُم مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا أَهْلُ الْمَسْكَنِ إِذْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ اثْنَانِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 قالوا ان تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم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 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون وَآيَتُهُ الأأَرضُ النَيتَةُ أَحيِيينهَا أَحَنَاهَا وَخْرجنَا مِنْهَا حَبّ سَمِنْهُ يَأْكُلون وَجَعََّ فيِيهَا جََّاتٍ مِن نَّخِيلِ وَأَعنابِ وَسَجرناَا فيِيهَا مِنَ العيون. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ نَاطِقٍ بِالْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وآية لهم الليل نسلخ مِنْهُ النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم وَالْقَمَرَ قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سافق النهار وكل في فلك يسبحون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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون